اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وإذا صرفت أبصارهم تلقا بِنارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا جَمكُم وَمَاكُ تُم تَسَْكْبِرُون أَهَا أن إَِّ بينَ أَقَ سَمتُم لا يَنَالهُم اللهَّهُ بَِحم وَدِخُلجََّةَ ل خَف عَلَكُم وَلا تُم وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا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 يَوْمَ مَا يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ آتْرَسُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّلَ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفسرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام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 من المحزنين